ألا تسر محيطنا ربي أنت سرره ونفعنا الله به. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على الأول في الإيجاد والجوء. الفاتح لكل شاهد حضرتي الشاهد والمشهود السر الباطن والنور الظاهر الذي هو عين المقصود مير قصب السبق في عالم الخلق المخصوص بالعبودية الروح الأقدس العلي والنور الأكمل البهي القائم بكمال العبودية في حضرة المعبود الذي في غلا روحي من حضرة روحانية فاتصلت لمشكات قلبي أشعة نورانيته فهو الرسول الأعظم والنبي الأكرم والولي المقرب المسعود وعلى آله وأصحابه خزائن وأسراره ومعارف أنواره ومطالع أقماره فنود الحقائق وهداة الخلائق نجوم الهدى لمن قتدا وسلم تسليما كفيرا كثيرا, كثيرا وسبعان الله وما أنا من المشركين وحكبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين